في زمن انحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت وظن كثير من الناس أن الحياة تنتهي بالموت وتناسى هؤلاء أنهم سيعرضون على رب الأرض والسماء للسؤال عن الكثير والقليل وعن الكبير والصغير قال جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة ولا ولازلت أيها الأفاضل أتحدث عن العلامات الصغرى للساعة وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن علامات وقعت وكثرت وانتشرت وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى تدبروا معي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 حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة شايف التعبير النبوي البليغ الجميل بين يدي الساعة تسليم الخاصة يعني ايه في رواية اخرى في مسند الامام احمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة يا الله إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة وقد وقع هذا بصورة واضحة فقد ترى المسلم مع أخيه المسلم في بيت واحد من بيوت الله جل وعلا بل يصلي إلى جواره خلف إمام واحد ولقبلة واحدة ويصلي معه لرب واحد جل جلاله ومع ذلك قد لا يسلم الأخ على أخيه قد لا يسلم الأخ على أخيه قد لا يسلم إلى إلا على من يعرفه فقط وهذا خلاف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نسلم على من نعرف وعلى من لم نعرف بل لقد قال الحبيب كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الله أكبر أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم الله فرسولنا رسول السلام فلتسمع الدنيا رسولنا رسول السلام وربنا جل جلاله هو السلام والجنة هي دار السلام وتحية المؤمنين لربهم في الجنة تحية المؤمنين حين يدخلون الجنة السلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام بل وتحية الملائكة لأهل الإيمان في الجنة السلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فديننا هو دين السلام ونبينا نبي السلام وربنا هو السلام وجنتنا هي دار السلام وتحيتنا في الجنة أسأل الله أن نكون من أهلها هي السلام وتحية الملائكة لنا في الجنة إن شاء الله تعالى هي السلام لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم يا أخي سلم على إخوانك من المسلمين لا تسلم على من تعرف حسب بل سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو المراد بتسليم الخاصة الأخوة الإيمانية ضعفت الآن جدا قلت في القلوب والله تبارك تعالى قل إنما المؤمنون إخوة فإن وجدت إيمانا بلا أخوة فعلا بأنه إيمان ناقص وإن وجدت أخوة بلا إيمان فعلا بأنها ليست أخوة الدين وليست أخوة الإيمان بل هي التقاء مصالح وتبادل منافع إذا انتهت المصلحة وانتهت المنفعة قلت هذه العلاقة بل ربما انقطعت هذه الأسرة لذا أقول الآصرة الإيمانية هي أشرف الأواصر وهي أعظم العلاقات وهي أغلى الروابط لأن المؤمنين جميعا كأنهم روح واحد حل في أجسام متفرقة كأنهم أغصان تنبثق كلها من دوحة واحدة لذا يقول ربنا جل جلاله إنما المؤمنون إخوة فمن علامات الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام تسليم الخاصة يعني لا يسلم الرجل إلا على من يعرفه فقط من إخوانه ويترك بقية إخواني ويصلون معه في بيت واحد من بيوت الله جل وعلا لا يلقي السلام عليهم وتزداد المأساة إذا كان يتعمد عدم التسليم لأن هذا يعني لا ينتمي إلى منهجه الذي ينتمي إليه أو لا ينضم لم ينضم إلى جماعته التي هو ينتسب إليه إلى آخر هذه النظرة الحزبية الضيقة التي أسأل الله أن يطهر قلوبنا وعقولنا منها وما أشرف هذه الصلة وما أعظم هذه وما اكرمها واكبرها تلك الجماعة التي يجب على كل مسلم ان يعتز بالانتماء اليها الا وهي جماعة المسلمين الا وهي جماعة المسلمين ان سألوك عن شيخك فقل شيخ رسول الله الله اكبر في اغلى من كذا في اعلى من كذا في اكرم من هذا ولا اشرف من هذا ان سألوك عن شيخك فقل شيخ رسول الله دعك من هذه الحزبية والعصبية اللي شتتت الأمة ومزقت الصف في وقت تكالبت فيه كل أمم الأرض على أمة الإسلام والتوحيد والإيمان ولازلنا متشرذمين متفرقين متنازعين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين هذه جماعة التي أنتسب إلي هذه جماعة التي أعتزوا وأشرف بالانتساب إليها هو سماكم المسلمين لا حرج في هذه المسميات بشرط أن يكون الخلاف بينها خلاف تنوع لإثراء العمل الإسلامي لكن الواقع يقول ويؤكد أن الخلاف بيننا الآن خلاف تضاد خلاف تضاد ولا حول ولا قوة إلا بالله يأتي هذا التنازع وهذا التشرذم ليزيد الفرقة فلنرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولنرجع إلى هذه الجماعة لنشرف جميعا بالانتماء إليها والانتساب لها ألا وهي جماعة المسلمين صحيح كان فيه المهاجرون والأنصار وأهل الصفة والبيعة الرضوان إلى آخره لكن لما تحولت هذه المسمات إلى نعرة وقال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال نبي مختار دعوها فإنها منتنة وأنا أقول لأحباب وإخواني الآن دعوا هذه العصبية فإنها منتنة وعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة سيدنا رسول الله وإلى الجماعة الأم التي يجب على كل مسلم أن يشرف بالانتماء إليها ألا وهي جماعة المسلمين أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجمعنا على القرآن والسنة بفهم الصحابة إنه ولي ذلك والقادر عليه بين يدي الساعة تسلم الخصة سلم على كل أخ مسلم أخي وأنت يا أخت سلمي على أختك المسلمة هتؤلد الأخت على معصية ذكريها بالله تبارك وتعالى ده دخل المسجد بزي غير منضبط شرعا ذكريها بالله تبارك وتعالى بكلمة رقيقة مهذبة جميلة وأنت أخي الحبيب هذا الرجل مبتدع هذا الرجل مقصر يا أخي ذكره بالله سبحانه وتعالى بأسلوب رقراق مهذب جميل وإلا فوالله لن نملك أن نحول القلوب من البدعة إلى السنة ومن الشر إلى الخير ومن الباطل إلى الحق ومن الضلال إلى الهدى إلا على منهج صاحب السنة صاحب الهدى صاحب الخلق صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك ولو كنت فضا هذه تقل رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف يكون حالي وحالك أيها الحبيب اللبيب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وفشو التجارة الله هي التجارة حرام يا شيخ أبدا تبليه النبي ذكرها من علامات الساعة آخلي بالحضرتك هذا أصل مهم جدا ليس بالضرورة إن ذكرت علامة من علامات الساعة أن تكون محرمة ليس بالضرورة إن ذكرت علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة فشو التجارة علامة من علامات الساعة من العلامات الصغرى لكن التجارة ليست حراما اللهم إلا إذا كانت التجارة في أصلها حراما كما سأبين الآن التطاول في البنيان علامة من علامات الساعة ليس حراما ظهور المهدي علامة تحدث عنها بالتفصيل ليست حراما وهكذا فليس بالضرورة إن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة فمن هذه العلامات ما هو محرم كما بينا ومن هذه العلامات ما, لا ما, ما لم يحرمه رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وشووا التجارة اظن الان الصورة واضحة جدا انتشرت التجارة بشكل ملفت يعني قد تمشي الان في شارع في شارع واحد بدون مبالغة قد ترى تقريبا بين المحل والمحل محلا تجاريا اخر يعني كثرة المحلات حتى ولا كانت صغيرة لكن اللفتة النبوية الجميلة يقول حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة حتى تشارك المرأة وزوجها في التجارة صورة واضحة جدا صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى التجارة ليست حراما لكن أود فقط أن أبين أن التجارة لابد لها من ضوابط الدنيا يا إخوانا مزرعة للآخرة مزرعة للآخرة لا عيب في أن تتاجر لا نحب الشرك بشرة جميلة أيها التاجر الحبيب إن أشرف من تاجر هو المصطفى الرسول عمل بالتجارة في مال خديجة رضي الله عنها إن أشرف من تاجر هو رسول الله فكانت تجارة المصطفى تشريفا وتكريما لكل تاجر مسلم على وجه الأرض فما فيش حرك أن انك انك تتاجر لكن بشرطين الأول أن تتاجر في الحلال بالضوابة السرعية وأن تؤدي حق الكبير المتعال معك مليون تقدر تخليهم خمسة مليون يلا بسرعة خليهم خمسة مليون بس بالحلال اجمع من الحلال وتاجر في الحلال وأدي حق الكبير المتعال لا حرج على الإطلاق قضية أخواننا مش قضية أن احنا لا نترك الدنيا لغير المسلمين ونقول لحنا يعني درويش من أهل الآخرة ومن قال بأن من عاش للآخرة ترك الدنيا من قال هذا من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم وأطهر وأشرف من عمل للآخرة ترك الدنيا إطلاقا سنحد أحد لك ده ده المطلوب الزهد في الدنيا يعني إيه يعني الإنسان يبقى عزك الله يعني التوب رحته تقرف والمنظر يقرف ويراجل منعزل بدعوى أنه زاهد في الدنيا إن أزهد الخلق هو المصطفى ما عرفت الدنيا أزهد من رسول الله ومع ذلك يأتيه سائل ليسأله تصور النبي صلى يعطيه أعطاه النبي غنما بين جبلين غنم من بين جبلين. مرت عليه أو قط ربط الحجر على بطن من شدة الجوع نعم. ليبين لنا حال الدنيا. ومن أصحاب رسول الله من قسم ميراثه بالفؤوس من الذهب. قسم ميراثه من الذهب بالفؤوس. عبد الرحمن بن عوف. الصديق رضوان الله عليه. أبو طلح الأنصاري. فنريد أن نفهم القضية فهما دقيقا يقول علي رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنا لمن تزود منها فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة الزهد أن تترك الحرام الزهد أن تترك ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى الزهد أن يكون بين يديك كل شيء تستطيع أن تفعله لكنك لا تفعل إلا ما أحل الله لك لا ترتكب الحرامة تقوى لله سبحانه وتعالى وحبا لسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هي أعلى مقامات الزهد هذا هو أعلى مقامات الزهد وهذه أعلى درجات الزهد أن تترك ما حرم الله سبحانه وتعالى وأنت تقدر على أن تفعل هذا الحرام لكنك تتركه طاعة لله جل وعلا واقتداء وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن تاجر ما فيش حرج أيها الحبيب لكن تاجر بشرف تاجر بأمانة فيه ضوابط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 إذا باع لإخوانه أو للآخرين يريد أن يبخسهم حقهم وإن اشترى ما تطب بالميزان يا أخي يا أخي طب حطك من حبت بطاطس ولا حبت طماطم ولا أي شيء الله سبحان الله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا اشتروا من الآخرين أن يريدون أن يأخذوا حقوقهم كامل مستوفاة وإن باعوا للآخرين يتفنن أحدهم في أن يطفف الميزان في أن يطفف الكيل ولا حول ولا قوة إلا بهذا غش في التجارة لا تحتاج من أحد أن يقول لك لا تفعل هذا وإنما راقب أنت ربك سبحانه وتعالى راقب الله الذي يعلم منك السر وأخفى يستطيع التاجر الآن بخفة يد بخفة يد أن يسرق في الميزان وهذا الزبون المسكين الوائف لا يدرك هذا يا أخي أنت تخادع من إن كان هذا الذي يشتري منك ليراك أنسيت أن الله جل وعلا يسمع ويراه راقب الله سبحانه وتعالى أيضا من هذه الضوابط عدم الغش أي تاجر على وجه الأرض أنا لن أفصل في أنواع التجارات أي كانت تجارتك أنت أخي الحبيب تعلم يقينا الحلال والحرام وتعلم الأمانة والغش راقب الله سبحانه وتعالى لا تخدع أحدا حتى ولو كنت تبيع سيارتك الخصة أنت في هذه اللحظة تصبح تاجرا فبين واصدق واصدق الله جل وعلا قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا الله صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما بورك للبائع وللمشتري الآن محقة البركة ليه بالغش بالكذب بالخيانة فقط أنا أريد أن أحصل المال والمكسب بأي صورة من الصور حتى ولو كنت أعلم يقينا عيبا خطيرا في سلعتي التي أروج لبيعها أنا أعلمه لكنني بكل الصور أريد أن أخفي هذا العيب عن هذا المسكين المشتري حتى يأخذ السلعة وينصرف طب وماذا بعد؟ وماذا بعد والله العظيم ما هينفع هذا المال والله ما هينفع هذا المال تحضرتك متصور إن الجنيه اللي خدته زيادة الالف الخمسة الميت الف المليون كلهم بحسب تجارته والله لن ينفعك والله لن ينفعك وانت وهمت انه سينفعك في الدنيا ستسأل عنه بين يدي الله تبارك تعالى في الآخرة وستترك كل هذا المال للورثة كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى في علامة أخرى خطيرة من علامات الساعة انتشرت الآن بصورة مؤلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الغش النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ريرة مر على السوق مر على السوق فوجد رجل أن يبيع طعاما فمد الحبيب صلى الله عليه وسلم هاده في الطعام فأصابت يده بللاء طعام فوق شكله جميل ده اسمه عند علمائنا توشيش الأقفاص يعني تلاقي وش الأفص شكله ملفت جميل انظر كده الوش الأفص زكت فكهة أو يعني أي نوع من أنواع الخضار ما شاء الله لك وتإلا بالله هذا اللي الدور الأول شيله يعني إن الله وإن الله. ليه كده يا أخي ليه يا أخي الحبيب ليه كذا ايتها الاخت الكريمة ليه ليه هذا الغش ليه هذا الغش مش محتاجين حد يذكرنا بهذا هذا امر بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى هذه مسائل في غاية الأهمية نريد ان نصلح باحداث النهاية دنيانا لنسعد في دنيانا وفي اخرانا فأنا لا أقول كلمات ثم أنصر فإنما والله أصل بهذه الموضوعات يعني حياة للحياة حياة للحياة نريد أن نصحح مسيرتنا نريد أن نصحح أخلاقنا نريد أن نصحح سلوكياتنا بكتاب ربنا وبسنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لنحيي دنيانا ولنسعد في دنيانا وأخرانا جعلنا الله وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة النبي عليه الصلاة والسلام مد يده يا الله شايف النبي القدوة والأسوة مد يد الطعام شكله بره جميل الأفص من بره شكله حلو فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فأصابت يده أو أصابعه بلله الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام الله الطعام من بره شكله جميل ومن تحت أنتم تعلمون تغير لا يصلح للبيع غش بشع ما هذا يا صاحب الطعام فقال أصابته السماء يا رسول الله يعني نزل عليه المطر فقال الحبيب يا الله شايف التوجيه ده اقسم بالله, أقسم بالله لو الأمة أخذت هذا التوجيه النبو فقط وطبقه كل تاجر في مجال تجارته والله العظيم لسعد الناس في الدنيا والآخرة يا الله جل القضايا المعروضة على أحبابنا وإخواننا من القضاء في المحاكم والله, والله ستزول أو على الأقل حتى أكون صادقا والله سينتهي معظم هذه القضايا بصدق الناس في التعامل البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقا وبينا بورك لهم في بيعهما وإن كذبا وكتما يا كذب وغش وكتمان محقت بركة بيعهما ما فيش بركة لا للباع ولا للاشترا لا حول ولا قوة إلا بالله محقت بركة بيعهما ليه بسبب الغش بسبب أخلاقياتنا احنا احنا اللي محتاجين نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ليصحح الله لنا كل شيء من حولنا لتستقيم لنا الحياة لنسعد في دنيانا وأخرانا مطلوب فقط نراجع أنفسنا ونرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله النبي يقول له ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله اسمع النبي قال له إيه؟ يا الله قال أفلا جعلت هذا أفلا جعلت هذا فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا يا الله هاتلي بقى كل بلغاء الأرض وجمع لكل ألفاظ اللغة في قاموس اللغة عشان تعبر عن هذا المعنى الكبير الضخم بهذه الكلمات البليغة القليلة ما هو صلى الله على من آتاه الله جوامع الكلم ده دستور دستور نبوي يسعد أهل الأرض في الدنيا والآخرة يا أخي اظهر عيب سلعتك وتجارتك كي يراها الناس ويستطيع المشتري أن يحدد قيمة السلعة بناء على هذا العيب بل بين له أنت أصدق الله وبين له أفلا جعلت هذا فوق الطعام أخرج الرديء يا أخي بعد وش الأفص ده فيه إيه أصدق الله أنت وحدك الذي تعلم أنت وحدك أيها التاجر الحبيب الذي تعلم عشان كده لا تستغرب أن يكون التاجر الصدوق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منزله في منتهى الخطورة أن يكون التاجر الصدوق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة بسيء لحالية جدا أصدق الله سبحانه وتعالى وبعدين تذكر هذه العبارة من غشنا فليس منا الله أكبر انت اتجرتك ايه في الفواكه الخضروات السيارات في في في في اي نوع تذكر دايما رسول الله لك. من غشنا فليس منا وانت بتغلف السلعة الله انت عارف ان قطعة الغيار دي مزورة مغشوشة او بلغة السوق مضروبة ليه كذا ليه بتقدمها على انها قطعة اصلية يابانية وانت عارف انها ليست يابانية الله طب البج اللي انت دقيت عليها ده ده ممكن يخرجك في الدنيا والاخرة من مؤخذة الله لك كتب عليها مصنعة في اليابان وانت تعلم يقينا انها ليست مصنعة في اليابان والسلعة دي تمنها ميت جنيه لأنها أصلية ومغشوشة ما تسويش عشرة جنيه بتبيعها بميت جنيه ليه يا أخي اقسم بالله حرام عليك والمال ده مش هينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة طب انت بتعمل لمين طب النهاية ايه منت حتموت وانا هموت وسنترك هذا المال للورثة هل للورثة بقى تنعمه طب وانا انا المسكين اللي ما كنتش بنام الليل ولا النهار كنت بضيع الصلاة ولا حول ولا قتل سامع الأذان اللي عزل البيت يحرم على الجامع غلط مستحيل مستحيل ومع ذلك ألقى الله جل وعلا وأسأل بقى تعال انت جبت الملدى منين الله أكبر وأنفقت فين لا جبت منين أصلا من البداية وأنفقت في ايه بتسأل عن كل إرش عن كل جنيه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه طب أنت بتزورها ليه؟ بتغش ليه؟ ليه يا أخي ما ترضى بما قسم الله لك؟ سعرها الحقيقي كذا حط هامش ربح لحرج الإسلام لم يحدد لك هذا هامش لكن يضبطه تقواك لله يضبط هذا الهامش تقواك لله ورحمتك بالآخرين ورضاك أسأل الله أن يوسع علي وعليكم وأن يرزقني وإياكم الرضا فما أجمل الرضا وما أعظم القناعة دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع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 الله الله الله وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هالراح منها بغير الطيب والكفن فاكرين في أول الحلقات قلتلك بأن هارون الرشيد فاكرين هارون هارون دكان يعني كان أميرا عادلا يغزو في سبيل الله عاما ويحج في سبيل الله عاما وليس كما صور لنا أبدا إن رجل جواري ورجل رقص لا لا, لا حاش لله كان يحج في سبيل الله عاما ويغز في سبيل الله عاما فهردك أن يخاطب السحابة في كبد السماء السحابة ويقول لها إيه أيها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله يا الله تعرف حضرتك المعنى إيه المعنى أن الملك واسع وسع الله ملك هارون يعني أي مكان المطر حينزل وحيخرج الزرع والنبات سيأتي إلى هارون كناية عن سعة الملك وسعة الدولة في عهد هارون رحمه الله تعالى ومع ذلك لما نم على فراش الموت والله يتخلي حضرتك. هارون رشيد هذا الملك هذا الأمير لما نام على فراش الموت بكى وقال إيه قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يا الله فين ملك هارون أين الملك أين الجاه أين السلطان أين أين ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ثم قال أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه فحمل هارون الرشيد إلى قبره فنظر إلى القبر وبكى يا هارون من القصور إلى القبور ومن المهود إلى اللحود ومن ملاعبة الجوار والغلمان إلى الهوام والديدان موضوع صعب أوي لو عشت والله العظيم سيتغير المسار لو عشت الكلام ده والله سيتغير مسارك لأن صحت من يعني مهما طالت الدنيا فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لا بد من طلع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر مستحيل حتخلد كان خلد المصطفى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون مستحيل قال تعالى كل نفس ذائقة الموت أسأل الله أن يحيي قلوبنا جميعا وأن يذكرنا بالموت وأن يختم لي ولكم بالإيمان هارون بينظر إلى القبر وبكى قال رفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه آه لو دام الكرسي لغيري ما وصل إلي لو دام الكرسي لغيري ما وصل إلي لا مسائل الكل بيسلم للثاني ده محطات يا أخي الحبيب والله ما حد خالد والله ما حد مخلد فيها على الإطلاق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فاغرس لنفسك هنا لتحصد هنالك سعادة وعزة وكرامة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة يبقى تاجر بس بأمانة بشرف أيا كان نوع التجارة تاجر بشرف وأمانة واكسب أيوة اكسب ما حرج بس بشرف وأمانة أدي حق الله تبارك وتعالى وأوعى تبخل تربينا وسى عليك سبحان الله ما كلنا فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد أنا كنت مبارح إيه ولا شيء والله ما كان ولا شيء سبحان من تفضل علينا بنعمه سبحان من وسع علينا بأرزاقه كل أخ فينا إخوانا الربنا وسى عليه التجارة يعود إلى الوراء ماذا كان فأدي حق الله سبحانه وتعالى لا تنسى الفقير لا تنسى المسكين تربينا وسى عليكم شاء الله أسأل الله أن يزيدك من فضله يا سلام خلي بال حضرتك من الحديث ده والله العظيم يعني الحديث ده مطلوب يتقال تقريبا بصفة ديمة بصفة مستمرة والحديث في الصحيحين يعني في أعلى درجات الصحة شوف كلام النبي كل نور يا أخي كل نور صلى الله وسلم وبارك على من أتانا بالنور بيقول إيه عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى خلي بالأدي مش حدوته ولا قصة ده حديث نبوي في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما كان في من كان قبلكم ثلاثة الأول رجل أبرس يعني مريض بمرض البرص أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرض المسلمين الثاني أقرع الثالث أعمى قال الحبيب فأراد الله جل وعلا أن يبتليهم يعني أراد الله أن يختبرهم فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكاء فأتى الملك الرجل الأول اللي هو مريض بمرض الايه البرص فالملك بيقول له ايه اي شيء احب اليك يعني لو قلنا لك الان تمنى تتمنى ايه ها فقال له هذا الرجل ان يذهب الله عني هذا الذي قذرا الناس وان يعطيني لونا حسنا وجلدا حسنا هذه امنيته وامنيه في محلها رجل مريض بمرض البرص عاوز ربنا يشفيه ويعطيه جلدا جميلا ويذهب عنه هذا البلاء الذي تسبب في انصراف الناس عنه واش الناس منه اسمع النبي يقول ايه عليه الصلاة والسلام قال فمسحه الملك فأعطاه الله لونا حسنا وجلدا حسنا جميل شفاه الله سبحانه وتعالى وخلي بالحضرتك الطبيب الله هذا حديث هذا حديث الطبيب الله وفي رواية الله الطبيب حديث صحيح الله الطبيب قال جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفيد أنت حضرتك بتذهب إلى طبيبي الدنيا من أحبابنا وأخواننا الأطباء لتأخذ بالأسباب هذا سبب من الأسباب وإلا فالشفاء بيد مسبب الأسباب جل جلاله لكن مطلوب نأخذ بالأسباب مطلوب ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداوه يعني خذ بالأسباب لكن لا تعلق قلبك بالسبب ولكن علق قلبك بمسبب الأسباب جل جلاله فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب الله من يسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة في هذه الليالي الفضيلة أن تنزل على مرض المسلمين من شفائك ورحماتك وبركاتك ما تذهب به عنهم جميعا آلامهم يا أرحم الراحمين الملك بيقول له الأبرص عاوز إيه؟ ألعوز جلد جميل جلد حلو كذا جميل والبلاء ده يروح عني فمسحه الملك فأعطاه الله لونا حسنا وجلدا حسنا خلاص كفايا كده لا لسه الفضل قال له طيب أي المال أحب إليك بتحب إيه من الأموال قال له أحب الإبل الإبل يعني الجمال يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فأعطاه الملك ناقة عشراء بنص حديث رسول رب الأرض والسماء فأعطاه الملك ناقة عشراء ومش كده بس وإنما قال له الملك بارك الله لك فيها الله أكبر ودعوة الملك لا ترد مستجابة بارك الله لك فيها يعني في هذه الناقة فوقعت البركة أو إن شئت فقل فبركت البركة الله أكبر وذهب الملك إلى الرجل الثاني خلاص نسيب دا دلوقتي ونروح للرجل الثاني وحنرقع له تاني هنرجع للرجل ده تاني خلي بال حضرتك خلي بالك هنا في بوطقة اختبار وفي دار ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل ليبلوكم يعني ليختبركم أيكم أحسن عمل فأتى الملك الرجل الثاني اللي هو إيه أيوة الأقرع أي شيء أحب إليك قال أنه لونا حسنا وشعرا حسنا فمسحه الملك فأعطاه الله لونا حسنا وشعرا حسنا جميل طيب والمال بتحب من المال وأي شيء من المال أحب إليك قال أحب البقر فأعطاه الملك بقرة حاملة وقال له الملك بارك الله لك فيها وتركه وانصرف ثم أتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى أي شيء نحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه الملك فرد الله إليه بصرة فالأمر كله ابتداء واتهاء لله وإن يمسسك الله الله بضر فلا كاشف له إلا هو جل جلاله فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير يا صاحب الهم إن الهم من فرج أبشر بخير فإن الخالق الله وإذا بليت فثق بالله ورض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الخالق الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله أسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم بتقواه وبرضاه وأن يصلنا جميعا إليه بهداه إنه ولي ذلك ومولاه أي شيء نحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأصر الناس فمسحه الملك فرد الله إليه بصرا تبو المال أي شيء من المال يحب إليك قال له أنا أحب الغنم قال أحب الأغنام فأعطاه الملك شاتا والدة وقال بارك الله لك فيها وتركه وانصرف اسمع النبي بقول إيه يا الله يقول فأنتج هذاني وولد هذا فأنتج هذاني وولد هذا يعني أنتج صاحب الإبل وأنتج صاحب البقر وولد صاحب الغنم فأصبح للأول رجل اللي ربنا من عليه بالجل الجميل وعطاه الملك الناقة يقول النبي فأعطاه الله عز وجل ببركة الله تبارك وتعالى له في هذا المال أعطاه الله واديا من الإبل يا خبر ابيض واديا من الإبل والثاني أعطاه الله واديا من البقر والثالث أعطاه الله واديا من الغنم وادي وادي مليان بقر وإبل وغنم طيب خلاص ااا خلي بالك بقى من الاختبار يا رب سلمنا يا رب ونجنا أرسل الله إليهم الملك مرة أخرى ارجع الأولان ذهب إليه الملك في صورة رجل أبرص يا الله عشان حتى يذكروا بما كان عليه الملك رايح في صورة رجل أبرص وبيقول له إيه اللي كان با أبرص وكان فقيرا بيقول له مسكين الملك بيقول له مسكين وابن سبيل يعني أنا رجل مسافر وما معيش مسكين فقير وابن سبيل انقطعت بي الحبال يعني الاسباب ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك فاعطني مما اعطاك الله قال امشي حول ولا قوة الا بالله الحقوق كثيرة آه هذه كلمة كثير من التجار كلمة كثير من التجار كلمة كثير من الاغنياء الا من رحم رب الارض والسماء الحقوق كثيرة اعطيك وعطي غيرك وغيرك يلا امشي الله أكبر الله أكبر يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب اه لما الإنسان ينسى اصله دي مصيبة كبيرة حين ينسى الإنسان أصله هذه كارثة بكل المقاييس ينسى فقره وينسى ضعفه وينسى عجزه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أنا سئت فقرك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 أنا ولا شيء قسم بالله لا ينطق لساني إلا بتوفيقه ولا يحفظ عقلي ولا جناني إلا بتوفيقه وما جلست هنا إلا بتوفيقه ولا يملك أي مخلوق على وجه الأرض لنفسه أي شيء والله ما تملك لنفسك أي شيء وأنت ما صمت إلا بتوفيقه وما قمت إلا بفضله وما من الله عليك بهذه النعم وبهذه التجارات وبهذه الأرزاق إلا بفضله تحتاج إلى شكر والشكر مش كلمة إخوانا إطلاقا مش كلمة ولا قبلة أطبعها على كف اليد أو على ظهر إطلاقا اعملوا اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وأوعى تنسى أبدا فقرك وفضل الله عليك الملك بقول له ألم تكن أبرصة فقيرا فأعطاك الله وأغناك من فضلك قال لا بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر أنت ما تعرفنيش دانا مولود في بؤء معلاء ذهب. آه فقال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت فصار كما كان ولا حول ولا قوة إلا بالله خلاص صار كما كان دعوة ملك كما استجاب الله دعوة الملك في المرة الأولى استجاب الله دعوة الملك في المرة الثانية فصار كما كان فين الاموال واد الابل خلاص خسف به ضاع كل شيء الجلد الجميل والشكل الجميل ابتلي بالبرص ما تخلي بالك خلي بالك عش المال يا اخوانا ظل زائل وعارية مسترجعة اوعى اكل الحرام اوعى اموال اليتامى اوعى تكل بالغش والباطل اوعى تحتكر سلع عشان تتحكم في سعرها وتأكل أموال الناس بالباطل وتمتص دماء المساكين والفقراء ليه؟ ليه يا أخي؟ ليه؟ ده فيه ناس الآن يعني ولا حول ولا قتل إلا بالله أسأل الله أن يشرح صدوره وأنه ويوم للحق لو ظل طوال حياته يأكل يأكل أو رقبا كنوت عنده والله العظيم لن تنتهي لن تنتهي الملدة جابه منين يحتكر سلع الناس في امس الحاجة اليها الناس في امس الحاجة اليها لا تستطيع ان تواصل السيرة بدونها لا تحتكر هذه السلعة وبعدين اتحكم انا في السعر واضع من السعر ما اريد من اجل ان امتص دماء الفقراء والمساكين ليه يا اخي والله ما ينفعك وهتترك كل دليل ورثة ممكن معليش هرجع الحديث تاني واحد يقول لي عم الشيخ ما هو لولا إن ربنا راضي عليه ما كانش أعطاه لا خلي بالك ده دي خطيره جدا خلي بال حضرتك والله العظيم دي خطره أنا بسمعها كثيرا بقول ما هو لولا إن ربنا يعني راضي عنه ما كانش أكرم ووسع عليه لا انت نسيت قارون حضرتك نسيت قارون قارون ده ربنا سبحانه وتعالى أعطاه بصورة لا يمكن أن يتخيلها العقل البشري تصور حضرتك أن العصبة من أولي القوة رجال شباب أقوياء مكنوا يقدروا بس يشيلوا مفاتيح خزن قارون مش الخزن لا المفاتيح مش ممكن وقال ما قاله الرجل الأبرس بس بعبارة قارونية متكررة لما ذكر بفضل الله وبنعم الله عليه قال كلمته الخبيثة التي تتردد الآن تماما على ألسنة الكثيرين قال قارون إنما أوتيته على علم عندي العبارة اللي بتقال اليوم فن الإدارة آه فن الإدارة جميل أن يكون عندك فن الإدارة مطلوب لا واجب بس أوعى أوعى ترد الأمر إلى عقلك وإلى فضلك أنت والله أنت ضعيف والله أنا ضعيف والله العظيم نحن فقراء ما نملك أي شيء لا إنما آتاك الله عز وجل هذا من فضله ما تقولش إنما أوتيته على علم عندي ما تقولش ده فن الإدارة ما تقولش ده كمبيوتر ما تقولش ده إدارة حاسمة مطلوب كل هذا أنا ما درويش. لا مطلوب أن تكون صاحب إدارة حاسمة مطلوب أن تكون رجلا مسلما قويا مبدعا رائعا منتجا في كل مجالات الحياة وفي كل مكان فوق الأرض وتحت الأرض فوق الأرض وتحت السماء او تحت السماء فوق اي بقعة من أرض مطلوب ان تكون مسلما قويا رائعا لكن اوعى تنسى فضل الله عليك ياك كأن تنسى فضل الله عليك وان كل ما انت فيه انما هو محض فضل الله عليه طيب اللي معاهم الاموال وعمالها ما شاء الله تزيد تزيد تزيد ومع ذلك معلوم انه يجمع من الحرام ويمتص دماء الفقراء والمساكين ومع ذلك المسائل في زياد اه خلي بالك النبي ما يعني ما سبش حاجة لما بينها لنا كل شيء في الكون حوالك يعني النبي أيلو كل شيء اسأل بس السنة وابحث عن السنة وارجع إلى العلماء وراجع الربانيين من العلماء واسألهم ما في شيء في الكون إلا وأخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم النبي ألف ذي حاجة آه ده بقول لحضرتك ما سبش حاجة روى الإمام أحمد في مسنده وغيره حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه خلي بالك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب وهو أي العبد مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به ها فتحنا عليهم أبواب كل شيء الله لم يقل فانتقمنا منهم لم يقل فخسفنا بهم الأرض لم يقل فسلبناهم أموالهم لا لا لا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته، فإذا هم مبلسون مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فتخلي بالك كم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري وكم وكم وكم خلي بالك طب إمت أعرف يا عم الشيخ المال اللي عندي ده نعمة ولا نقمة تكيد رعبتني أعمل إيه أعرف إزاي خلي بالحضرتك تبني متري جميل ودقيق وصغير تستطيع أن تضعه في جيبك وأن تقيس به كل نعمة في كل لحظة بالله عليك هات بسرعة حبيبي في الله النعمة اللي بين هديك مال زوجة ولد منصب كرسي جاه صحة جمال أنت أيها الفاضلة كذلك أي نعمة تقدر تعرف إذا كانت نعمة ولا فتنة إزاي أقول لحضرتك انقربتك هذه النعمة من الله جل وعلا فاسجد لربك شكرا واعلم بأنها النعمة واعلم بأنها فضل الله عليك اسمع التانية وإن أبعدتك هذه النعمة عن الحلال وعن الكبير المتعال فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة واعلم بأنها المحنة في ثوب المنحة يا الله يلا كل واحد من أحبابي كل أخت فاضلة من أخواتي كل واحد فيني يقدر الآن يقيس اعمل مقايسات جميلة وانت جلس معي الآن وأنت أيتها الكريمة اللبيبة مقايسات انا عندي كذا مثلا ربنا من عليا بالجاه من عليا بالمكانة من عليا بالكرسي انا رجل مسؤول في منصب كبير طيب المنصب ده قربني الى الله ولا ابعذني عن الله قربني الى الله ولا حال بيني وبين الصلاة قربني الى الله ولا حال بيني وبين الجماهير بين الناس هل أنا وظفت الكرسي ده لتفريج الكروبات على المكروبين هل أنا وظفت المنصب ده لكشف الهم عن المهمومين هل أنا وظفت مكانتي وجاهي وجاهي وأنت أيها الأخت الكريمة وظفت مكانة زوجك وكرسية زوجك ووجاهة زوجك لفعل الخير هات يا أبو فلان الأخت اللي بتعمل عندنا دي يتيمة ومحتاجين نجهزها الله جميل استغلي وجاه تزوجك ومكانته واستغل ما فتح الله بيه عليه فلان الفلاني يا ابو فلان عوزين وظف له ابنه لأنه دراج الفقير ومسكين وانت ربنا من عليك تستطيع تتصل بالوزير الفلاني أو بالمسؤول الفلاني جميل وظف وظف طاقاتك وإمكانياتك وأموالك وامرأتك وبناتك وأولادك وظف كل ما تملك لدين الله سبحانه وتعالى هو ده المكسب يد الزراعة الحقيقية هذا هو الغرس الحقيقي ارجع مع الحديث النبي انا ما ارجع مع الحديث النبي عليه الصلاه والسلام بس نس تطردات لابد منها اساله الله ان ينفعني واياكم بها النبي عليه الصلاة والسلام يقول بقى الملك بقول له الله دا انت كنت يعني مبتلى بالبرص وكنت فقير قال له لا لا لا لا, لا. انت ما تعرف ليش انت ما تعرفتيش انما ورثت هذا الملك كابرا عن كابر يعني مولود في بؤء معلقه قال له إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت فصار الله إلى مكان طيب ثم ذهب الملك إلى الرجل الثاني الأقرع مسكين ابن سبيل قطعت به الحبال في سفري أي الأسباب ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك فأعطني مما أعطاك الله جل وعلا قال الحقوق كثيرة الله تاني امشي هديك ودي غيرك الحقوق كثيرة لا حول ولا قوة إلا بالله فقال له الملك ألم تكن أقرع فقيرا فأغناك وعطاك الله من فضله قال كلا بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت ثم ذهب الملك إلى الرجل الثالث الذي كان أعمى وقال له الملك مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك فأعطني مما أعطاك الله جل وعلا فقال له حقا لقد كنت أعم فأبصرني الله الله أكبر نجح فاز رجل عاد إلى أصله منسش الفضل يا سلام كسبا في الدنيا والآخرة سعيد في الدنيا والآخرة قال حقا أيوة أنا مش ناسي لقد كنت أعم فأبصرني الله وكنت فقيرا فأغناني الله فهذا مال الله أمام عينيك وبين يديك اذهب خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك أي لا أمنع اليوم منك شيئا أخذته لله عز وجل فقال له الملك أمسك عليك مالك فإنما أنا ملك من عند الله جل وعلا وإن الله تعالى قد رضي عنك وسخط على صاحبيك يا الله إن لله عبادا فطنا يا رب اجعلنا منهم يا رب إن لله عبادا فطنا عقلاء عقلاء إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنى نظروا فيها أي في الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنى جعلوها لجة نهرا ماء جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة اللهم اجعلنا من هؤلاء العقلاء فالمال ظل زائل حقق المال من التجار اكسب واربح بس بشرف بأمانة بصدق بين ما تغشش تجارتك ما تغشش الآخرين أنا رجل قد لا أفهم في هذه التجارة أصدق معي عوزن صدق يا إخوانا يا سلام يعني الحياة التعاملات فيها مرارة وفي ألم يود كثير من الأفاضل يعني أن يتعاملوا مع أهل أمانة مع أهل صدق في كل مجالات الحياة والأمر يحتاج فقط إلى أن تستيقظ ضمائرنا والنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول لهم إيه عليه الصلاة والسلام أيكم ما وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه منطق جميل أيكم ما وارثه الله سبل الورثة أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه شايف الباني النبوي قال عليه الصلاة والسلام فإنما له ما قدم وما لورثته ما أخر فإنما له ما قدم وما لورثته ما أخر فجل المال اللي بيجمع من الحرام حيطرك للورثة ونسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن الترمذي بل وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال البشر النذير يقول ابن آدم مالي مالي الأموال الأرصد في البنوك العقارات الأطيان يا عم ربنا وسى عليك أسألان يزدك من فضله بس شوف كلام النبي يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وفي لفظ فأبقيت هو ذا هو ذا المال الحقيقي اللي جمعته من الحلال عرقك بجهدك بتوفيق الله لك وأديت فيه حق الله سبحانه وتعالى هو ذا المال اللي تسعد به في الدنيا والآخرة يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت عوز أختم حلقة الللادي والساعة جرت قوي سبحان الله إنساء الله أن يصطر علي وعليك وأن أجمعني بكم دائما على الطاعة وفي الآخرة في جنات النعيم أوزغتم حلقة اللذي بموقف جميل ربما أكون ذكرته قبل ذلك لكن ما فيش حرج أن أذكر به مرة أخرى ومرة ومرة إن شاء الله وتعالى أسألوني وبكيني وإياكم على طاعته ومرضاته أخ من أحببنا في مدينة المنصورة ابتلي بمرض في قلبه اللهم مش في مرضى المسلمين وسافر إلى لندن لإجراء فحوصات فالأشعة والفحوصات قالوا لانت محتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لتوسيع في شريان يقله الشريان التاجي. قال والله ما فيش مانع. واستأذن الأطباء والمشرفين على علاج وقال يعني يعني ممكن في فرصة إننا أعود إلى مصر. يقول يعني فكرت أرجع أوصي وأرتب بعض الأمور. وقلت يعني ما حد ضامن من الحياة من الموت. فبيقول رجعت إلى مصر ولتبت أموري ولتبت أحوالي وقبل السفر بأيام قليلة يقول أنا جالس مع صديق لي فنظرت في الجهة المقابلة في رجل جزار بيبيع لحمة بقول وأنا لفت نظر امرأة عجوز كبيرة كأمي كل ما تقى حتة على الأرض ولا حتة دهنة ولا بتاعته حطها في كيسة كيلة معاها بلاستيك سمرة انظر مرة مرة مرة مرة, مرة لقيت الموضوع بيتكرر فخرجت تعال يا أمي تبتعميلي إيه قالت والله يا ابني أنا عندي ست بنات ما مدقوش اللحمة بقالهم سبع تمن شهور فأنا بقبلهم أي حاجة بأخلهم أي حاجة حتة عظمة حتة دهنة قال فتأثرت جدا كل يوم بنرمي لحمة محتاجة أديها ستة لحمة قالت له نص كيلو يا ابني محتاجة نص كيلو بس بقول قلت للجزار اقطع لها تنين كيلو اقطع لها تنين كيلو فقطع لها تنين كيلو بقول سبحان الله وقذف الله في قلبي ونواقف قلت له الست دي هتجيلك كل أسبوع تديها تنين كيلو لحمة وحسبت حساب سنة كم لمقدما سنة قال وخرقت طلعت الفلوس وديت له حساب سنة مقدما يا الله بيقول والله يا شيخ محمد بركة الست دي على ركبها على ركبها ورفعت رصها للسماء إلى الله جل وعلا وناجت ربها بكلمات بقول لي والله يا شيخ محمد دعت ربنا جل وعلا لي بكلمات خلعت قلبي ولم أتملك نفس من البكاء دعوات بقى انت عارف دعوات امهاتنا الطيبات اصحاب الفطرة الطيبة النقية دعاء يخلع القلب وطلع بقى من فطرة سليمة صفية نقية يقول سبحان الله عدت الى صديقي هذا وانا باكي متأثر جدا بس شعر بنشرح في صدري مش ممكن ابدا وسعادة غامرة قل عدت الى البيت وانا مريض بالقلب نشيط حيوية يقسم لي بالله يقول لي والله لو قالوا لي كسر قدر لم كسره والله اهده بنت في الجمعة فتحت له الباب قالت له ما شاء الله يا بابا وجهك ما شاء الله ما شاء الله مش ممكن أن يكون مريض بالقلب فبيقول وأنا باكي قلت لها الله يا بنت حصل كذا وكذا قال فبكت ابنته الأخرى ورفعت رأسها إلى السماء وقالت يا رب اللهم أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد والدي المرأة وبناتها يا سلام واستجاب ربك سبحانه وتعالى قل لي والله يا شيخ محمد فات يوم تاني يوم تالت يوم ما نشعر بشيء أبدا ما نشحسس بأي مرض ولا أي هبوط ولا أي تعب لكن الأسرة صممت أني أسافر إلى لندن لإجراء الجراحة يقول وهناك بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل الطبيب اللي هيجرين للجراحة بيعود الكشف سريع الله نظر ايه الموضوع هاتوا الأشعة هاتوا الأشعة الرجل ده عنده ضيق في المكان الفلاني في في المكان الفلاني في القلب في الشريان ده فيه ضيق ولازم توسعة مش ممكن تبني عيد الاشعة عيدوا الاشعة المكان اللي كان ضيق اصبح عاديا اصبح سليما صرخ الطبيب الله انت عملت ايه انا المكان اللي كان محتاج للجراحة مش محتاج لجراحة قال فبكيت وقلت له تاجرت مع الله جل وعلا فشفان الله سبحانه وتعالى يا سلام على التجارة لما تبقى مع الله أنا تعمت تختم بالتجارة مع الله تجارة رابحة تجارة مع الله يلا تاجر بقى مع ربنا تف شهر الخير هو الجد والكرم تاجر مع الله تاجر مع الله في الفقراء وفي المساكين وفي اليتامى وفي الأرامل وفي طلاب العلم الفقراء وفي هؤلاء المساكين الذين يجدون لقمة الخبز في فلسطين في العراق في الصومال في أفغانستان في السودان في كل مكان وأنت تعلم من إخوانك في قريتك وفي مدينتك وفي مركزك يلا أنفق أنفق وتاجر مع الله تاجر مع الله بكل صور الطاعة وبكل صور القرب من الله جل وعلا سامحوني أخذت دقيقة دقيقتين زيادة عن وقت الحلقة فأستغفر الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالحا الأعمال وأن يغفر لي ولكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان وأسأل الله جل وعلا أن يسطرنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وأن يقرأ عيوننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين وأن يختم لي ولكم بخاتمة المؤمنين المتقين الموحدين إنه ولذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله